قل إن ما علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، لا تاتيكم إلا بغته، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إن ما علمها عند الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون،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 فلما تغشها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لإن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتيهما صالحا جعلا له شركا فيما آتيهما فتعالى الله عما يشركون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 وَعرِضْبعن الجَاهِلين وَإِمَّا يَنزَ غَنَّكَ منِنَ الشَّيْطانِ نَزْغُم فَسَعذْبِ الله إهُ سَمعٌ عَم إِ الذيذنَ التَّقَوْذَا مَسَّهُم طائِف من الشَّيْطانِ تَذكَّروا فَإِذاَاهُ مُ بصِرون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 وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَارِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغَدْرِ وَلَا الصَّلْوَى وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يستكبرون عَن عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ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 الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريق من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعد ما تبين لك ان ما يساقون الى الموت وهم ينظرون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 وَلْيُبْرِئِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا عُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَ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 واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس لا تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وان يدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون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 فَسَفقُونهَا ثُ تَك عَلَيْهِم حَصرَةَ ثمُمَّ يُغْلَون وََّذينَ كَفرَرُوا إ جَهَنَّم يُحشَرونَ لِيَمزَ اللهَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّييبِ وَيَجعل الْ الخَبث وَيجعل الْ الخَبِيثَ بَعْضَهُ عَ بَعض فَيَركُمَهُ جميعا فيجعله فِي جَهَنَّمْ.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 فَإِنْ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ